لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ب عند الدخول إلى ممر ضيق يجب على السائق الذي تعترضه هذه العلامة أن يترك الأولوية إلى العربات القادمة من الأمام يجب علي إذن التوقف وترك الأولوية إلى السيارة المتوغلة بهذا الممر الضيق